الظالمون ما لهم من نصير مهما تعالوا فلهم يوم عسير دنياهم خوف وذل وهوان أخرهم غضب ومأواهم سعير يوم الحساب سينشروا وسيعرضوا لن يفتوا من قبضة الله القدير قد أجرموا في حق شعب أعزل ما ذنب شيخ أو نساء أو صغير قد أفسدوا قد بددوا قد خربوا والناس يجأرون لله الكبير من شعب الشيخ محمد الهباوي تضامنا مع أهل غزة مع أهلنا الأعزاء